قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن يعصني من الله إن عصيت فما تزيدونني غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أعظم الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء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 وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم ألا بعدا لتمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبد أن جاء بِأَجْرٍ حَنِيد فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ نُوحٍ وَامْرَأَتَهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَرَأَى إِسْحَاقُ يَعْقُوبَ